يقول لَإِنسَانٍ يَوْمَ إِذِينَ الْمَفَرْ كَلَّا لَا وَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِينِ الْمُسْتَقَرْ يُنَبَّأُ لَإِنسَانٍ يَوْمَ إِذِينِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرْ بَلْ لَإِنسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوَالْقَامَ عَذِيرَ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 Wajohi yoma ibn Nazireh nila Rabbnya Nazireh, wajohi yoma ibn Basireh, tazun ayi yuflal bhiha faqireh, kala ida balagt al teraqi, waqil marraqa. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمَسَاقُ فَلَا نَصَدَّ قَوْلًا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّئُونَ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أَيْحْسِبُ لِلْإِنسَانُ أَيْ يُتَرَكَ سُدَاءً أَلَمْ يَكُنُ طَفَّةً مِمَّنِ يَنْتُمْ نَاثُمَكَ نَعْلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْفَأْثَ